وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أن وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تأتي خلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون راديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون قَوْمُ فِيّ ذِي يُعَنُّذِرُ